بالك يا مسعود بالك يا ابو خلود حد أرض القاراة تعدى بالك يا مسعود بالك براشيدي يا عريني وثأري والله أصطعني بالك يا مسعود بالك بصر ناجحنا توعد ما فينا واحد تردد بالك يا مسعود بالك هذه المحمودية لنا يلبش مرقالات ذلك يا مسعود ذلك فالحش اسود دي تزأروا بجندهم والله تنحر ذلك يا مسعود ذلك والخرباني والقليخة لخناهم والله لخا ذلك يا مسعود ذلك إبل والبراري أسدي دولتنا ضواري ذلك يا مسعود بالك أبو الموه وعدنا والله وصادق من أسدنا بالك يا مسعود بالك يا أبو حاد ذلات هاون عندك بكيسي وهاون بالك يا مسعود بالك يا أبو خالف حود بهم طيفك باللقام يجيهم بالك يا مسعود بالك احنا دولة اسلامية واحدنا يعادل المية يا بالك يا مسعود يا فل تنخب امريكا الحثاله بالك يا مسعود بالك الحق واحد ماله ثاني لا فرنسي ولا ايراني يا مسعود بالك وبدولتنا عدنا اكرد والله قادوهم ما اساد يا مسعود بالك يا أربيل احنا جناكي دحقي علينا وراكي بالك مالك يا مسعود مالك بس الجبال نرفعها الرايه وعالي مالك يا مسعود بالك باذن الله نرفعها